وما أهلنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمدن أدلها وما يستأقون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين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 كذلك نسلكه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَلْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ وَأَنْبَتْنَا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 قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال إني خالق بشرا من صلصال مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.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 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الظالمون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا قوم مجرمين نذوهم مجمعين، إن مراده قدّونا إما لمن الغابلين، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأشر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجابهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ونبه حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطعهم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 فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيه ان في ذلك لايات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِثَةٌ طَوِيلٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئْنَ مِنْ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخلتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو القلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسأل